por no, no, no, no. بالذلك في أولوه تعالى اتفدوا أرباب من دون الله فأولئي الحكام بداية اتبعوا تشريع الشرق والغرب وصدق فيه أولوه تعالى أنهم اتفدوا الشرق والغرب أرباب من دون الله هذه فرحناها المتوقع المناطق الثاني من الثاني أنهم أفدوا تلك التشريعات والشرقين من الغربي وشرعوها وطبخوها وحكبوا بها في بلادهم ونطعوا لها البلاد والعباء صحيح فدخلوا في أوليه تعالى لهم شركاء وشرعوا لهم الدين لا لن يأذن صحيح إذن الوجه الأول كفروا لكونهم متبعين لغير ما نزل الله صحيح فهؤلاء القوم الذين اتبعوا الأحوار والرهباء فتضطرهم الله عز وجل وحكم عليهم بأنهم مشلكون صحيح هذا الوجه وصفوا الصنم قط الوجه الثاني أنهم أخذوا الخبر الثاني أنهم أخذوا تلك القوانين ثم طبقوها وشظعواها في بلادهم صحيح فكفروا من هذا الوجه الثاني بقوانين مشرعين وبقوانين اتخذوا من أنفسهم أربابا وأندانا لله أدريكي. فالآية نص في حالتين في الفلاية تفذوا أحبارهم ربناه أربابا من دول الله نص في الوجهين نص في كفرهم من داب الاتباع نص في كفرهم بكونهم متبعين وغيرين ونص كذلك في كفرهم بكونهم متبعين من غيرهم بكونهم أربابا وأمدادة والها من دون الله سبحانه وتعالى المرات الثالث والذي كان آخر ما تحدثنا فيه أنهم بالإضافة إلى كمية ما رسم التشريع ما رسم كذلك بالإضافة إلى تشريع التحليل والتحليل التحليل والتحريم تحللوا الحرام وحرموا الحلال وهذا كفر بالجماع والمنافات الثلاث كفر بالجماع كل واحد منها يكفي للحكم على كفر فعلي بالجماع في مسافة لم تحدث الجماع اليوم نتكلم عن وجه رابع وعن مناطق رابع يكثر ليه الحكام اليوم الحاكمية تغير وعند الله وهي ضممات بعضها وهو كفر مركب وهو فوق توقع وليس أبدا كفر دون كفر كما هو عندما نصر له على بصيرة وهذا الوجه الرابع والمناف الرابع يدخل في قوله تعالى لنبدأ يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهودا ونصارى أو ياء بعضهم أو ياء بعض ثم الحكم من الحكم العدل ومن يتولئون فانه من فانه منه, فإنه منه هذه الآية التي تتحدث عن تلك العقيدة المغيبة في المسلمين عقيدة الولاء والبراء وللولاء والبراء معنى حديث مستقيم بالتفصيل منه، ولكن نتكلم اليوم عما يناسب قضية الحاكمين عما يناسب الحكم غير ما أنزع الله فنقول أن هؤلاء الحكام يكفرون من هذا الوجه يكفرون بكون اتباعهم لتلك التشريعات الوضعية التي هي قانون اليهود والمصارف بكون تحكمين لهذه القوانين من أصرح صور الموالاة اليهود والمصارف التي نص أهل العلم على أنها مكفرة وحاكمة على صاحبها بالردة عبد الله بالردة عبد الله من هذا المناطق أو وجه الرابع يتمثل في كون هؤلاء الحكام اتخذوا اليهود من نصارى أو لئاء من دون المُسلمين من دون الله سبحانه وتعالى وتمثل هذه الولاية في موضوعنا في موضوع الحاكمية في أنهم أخذوا منهم خالقهم وتشريعهم ونظامهم وتقاليدهم وأحكامهم وحكموها في بلاد المسلمين. بسمه. وهذه كنساة معنى كلام وهو العلم من أصرح صور الموالاة المكثرة التي تحكم على صاحبها من ردة وبروت من الله سبحانه وتعلم سبحانه الله تأمل هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والمصارى أودياء هذه الآية متى جاءت جاءت هذه الآية مباشرة مباشرة بعد أن انتهى المولى عز وجل من حديثه عن قضية الحكمية بعد أن انتهى في الآيات التي فصلنا الحديث عنها في سورة الميدة نتبدأ من قوله يا أيها الذين أمنوا إن في شيء فردوه إلى الله مباشرة من أول هذه الآية إلى آخر آية تتحدث المولى الحكمية عند قول تعالى أسى حكم الجاهلية يبون الآية التي بعد ذلك يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا لهم ربط محكم للحكيم سبحانه وتعالى بعد ان امتهى سبحانه وتعالى من عن قضية الحاكمية وعن قضية التشريع والتحليل والتحريم وعن كون الكفار المنافسين يصدون عن حكم الله الى حكم غيره مباشرة فتم قضية الحاكمية بطول الحكم الجاهلية يجنون ومن احسن من الله حكما بطول يجنون بعدها مباشرة ما دخل لا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود عن النصارى أولياء ما معنى هذا الكلام أن أول صور الولاية وأقطعها في الدلالة على مودة هؤلاء المتدين الكفار من الهود والنصارى ولغيرهم من سير الكفار أقطع صور الدلالة أنهم سارعوا إليهم ونبذوا كتاب الله وحكمه وأخذوا منهم أحكام مرضية وطبقوا في بلاد المسلمين فالقوم بلغوا من محبتهم لهم تلك الدرجة التي من أجلها أعرضوا عن حكم الله واتبعوا أحكمهم فيصورة قطعية الثلالة على كفر هؤلاء القوم وردتهم عن دين الله وأهل العلم عندما تكلموا في قضية المولاء والمحدة ركروا أن بالولاء عدة معان وعده صور من هذه الصور من هذه المعاني التي ذكروها في معاني الولاء هي ولاء الطاعة والاستباه ولاء الطاعة والاستباه وهذا معنى لغوي وشرعي وطع الدلالة من أدل الآيات التي تبين لنا هذا المعنى قوله تعالى ومن يشاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير شبيل والآية هذا أيضا النصر في موضوعنا ومن شفق رسوله من بعد ما تبين له الهدى يُوعَب حُكم الرسول سنة بعد نعرف أن أنه الحق وعرف بعد نعرف أن أنه حكم الرسول وأنه حكم الشريعة ويتبع غير سبيل المُؤمنين واليهود والمسيحيين ماذا قال تعالى؟ لوليه فالاتباع تولي وتولي لوليه فحكم أن الذي يتبع غير سبيل المُؤمنين قد تولَّه ولا غير المؤمنين كذلك أي أخرى أو تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ماذا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ولا تتبعوا من دونه تعالى حكم على أن الذي يتبع غير الله ورسوله قد اتخذ وليا قد وليا فمن صور ولا أن تتبعوا في أمره وفي نهيه وفي خييه كذلك أولوه تعالى ومن الناشين من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد أكمل كتب عليها أنه وأن تولى ما المرد بالتوليه هنا؟ الآن فالصرفة البداية الاتباع يتبع كل شيطان مريد تولى كتب عليه أنه تولى فحكم الله عز وجل في هذه آيات وفي نحوها أن من أبرز ومن أظهر صور التولي هي الطاعة والاتباع لذلك كان هؤلاء الحكام الذين أخذوا تلك القوانين من أفشاق طارة من غرب قارة كما تكلمنا في تاريخ الحكم بغير ما الله قد اتخذوهم أولئاء من, من دون المؤمنين ومن دون رب العالمين فكانوا بهذا الوجه مفقار كسر أكبر مخرج من الملة ونحن عندما تكلمنا في المفردة التي عن تاريخ الحكم بغير ما الله ذكرنا أن تلك القوانين العوضائية المتقبسة إما من الشرق أو إما من الغرب إما من دلطانيا إما من فرنسا إما من أمريكا أن الباب الرئيسي انتبهوا هذه النفطة وحاول أن الباب الرئيسي التي ولجت منه تلك القوانين المضيئة كان باب ايش باب انكسار حد الولاء والبراء بين الدول العثمانية وبين الدول الأجنبية فعندما انكسر هذا الحاجز وعندما استطاعت الدول الأهنبية أن تحصل لها كثير من الامتيازات داخل الدولة العثمانية داخل دولة الخلافة بدأت تبثل التشريعات الوضعية هذا نفس الحديث في وقصة ما. كذلك نفس الأمر حدث في الجزيرة العربية وقلنا أن بداية دخول التشريعات الوضعية في المملكة لم يكن إلا بعد أن انكسر هذا الحاجز بعد أن انكسر حاجز المؤلاء والمعدى بين المؤمنين وبين الكافرين فعاد الملك العبد العزير نفس الباب الذي واجت منه التشريعات الوضعية في دولة الخلافة العثمانية هو بعينه الباب الذي واجت منه التشريعات الوضعية في المملكة باب الشركات الاجنبية والامتيازات التي عضيت لغير المسلمين من هذا الباب بدأ التشريع الوضعي يدخل ويسحف إلى بلاد المسلمين هي صورة قطعية في المؤلاق للنصارى ولغيرهم من الفقراء وهناك ايات وضحت هذا المعنى صبيحا لا مجيدة بعد منها قوله تعالى مصرحا عن نطاعة الكفار من والنصارى وغيرهم وغيرين كفر أكبر من الملة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا طريقا من الذين كفروا يردوكم يردوكم بعد إيمانكم يردوكم بعد إيمانكم يا فرين يا أيها الذين أمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين كفروا فريق واحد أما اليوم نحن أطعنا فريق واحد نحن أطعنا جميع الكفاء شرقا من حتى الأرجوز أطعناهم حتى الشيخ أطعناهم حتى الوزير أطعناهم ما تركنا من الله إلا واتسبعناها وعربنا عن كتاب القرآة يعطانا يا أيها الذين أمنوا والآية السوء سبحان الله واضح ان تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم يردوكم ردة مفرجة عن عين الله حتى تقطع باب التأويل حتى لا نبدأ نفسه للإعادة معروفة ناشي الإيمان وناشي بكمال الإيمان كفر أغضاء لا وضح الله عز وجل قال إيه يردوكم بعد إيمانكم بقى إن كانت وضح الردة يكفي فيوضح الله عز وجل يردوكم بعد إيمانكم يعني كنتم مؤمنين كنتم مصدقين كنتم مؤتنين يعني الاتقاد متوسر والعنج متوسر ولكنه لا يكفي لماذا؟ لاتقادكم مناقب من مناقب الإيمان بعد إيمانكم كانوا مبينين كانوا مرتقين كانوا لا الصالحين بعد منكم كافرين الله حكم واضح الدلالة من الله سبحانه وتعالى أن الذي يتبع الكفرة في أحكامه ألا أو تقرف قد استند إلى إصرار كافرا مرتزلا يقول أبو سعود في تفسيره في المجلد الأول صفحة 523 يقول وتعليق الرد وتعليق الرد ما المرد بالرد هنا الرد الرد من الإيمان إلى الكفر الرجوع الرد هو تعيير الرجوع تعليق الرد بطاعة فريق منهم الأرجن علقة الرد والرجوع من الإيمان إلى الكفر علق إيش بالطاعة هي ضمن الشرطية إذا أطعوم يقع في الردة والكفر إذا لم يطعوم احتفظوا بالإيمانين يقول وتعليق الرد بطاعة فريق منه من المبالغة للتحذير عن طاعته أجد أن تحضره لماذا أن هذا الطاعة ردة تنتميه ما شاء ليست مصرية ده اسم حرم. لا مثلا كفر أو إيمان التروج من الإيمان إلى الكفر أو احتفاظ بهذا الإيمان إذا لم تطعوه يقول وكذلك وإيجاب اجتناب عن مصاحبتهم في الكلية يجب عليكم أن لا تصاحبوهم في, في أدنى صور المصاحبة فما بالك باتباعك التحليل والتحريم وباقتباج الأحكام يقول كإنه في قوة أن يقال لا تطيعوا طريقة أي كان هذا الفرد وفي آية مكتبة لغية عزيبة جدا ينتبه إليها تحاولوا أن تنتمي لا معي الله جعل لماذا قال قال يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا إن تطيعوا ثم ذكر بعد ذلك متعوبة أي شيء ذكر متعلق الفعل ذكر المعمول كل فعل بود لهم المعمول هل لازم ذلك ذكر المعمول أنتم فيه فريقا من الذين تعيشين قحب ربه ما ذكر ما ذكر ما له هل ذكر في شيء هل قنطعون في الأحكام هل في العادات هل قنطعون في المعاملات هل قنطعون في النكت الم... ما ذكر لماذا بالإشارة إلى أن النهي يعني عن عدم طاعتهم مطلقا لا مطعون في أي شيء سواء في ذلك المأكل، الملبس، المشرد، العادات، التقاليد مطلقا لمطعوك. فما بالك بطاعتهم في التشريع، فما بالك بطاعتهم في التحليل والتحريم، فما بالك بطاعتهم في الأحكام؟ إذا كانت الآية نصا في النهي عن عدم طاعة في أي شيء. فما بالك في الأحكام، في التشريع، في التحليل والتحريم؟ فإن هذا الشيء لمطعوك جاء مطلقا. فحذف منه المتعلق المعمول فيه لم يذكر شيء لماذا يفيد تعميم المعنى؟ يعني ياكم أن تطيعوهم في أي شيء قلة أو كثر ياكم أن في المأكل في الملبس في المشرب في العادات في التقاليد فما بالك في التشريع والتحليل والأحكام؟ فالآية مصريحة ومحذرة أيما تحذير عن طاعة أهل الكتاب فضلاً عن غياب من أصناف الكفار. كذلك آية أخرى مصرحة بهذا المعنى ومؤكدة لهذا المفهوم هي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا قريبا من الآلة مرة إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين قال ماذا؟ قال يردوكم سيرد عن الدين وخروج ورجوع من الإيمان إلى أن تفروا يا, يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفر يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاشرين فصلان في الدنيا وفي الآخرة يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الهد عن هذه الآية في كتاب المشهر الدلائل في حكم والاة أهل الإشراك يقول رحمه الله الصفحة الثالثة والثباتين أخبر تعالى أخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا كفارا ماذا فترة هذه القطاع يقول الشيخ فلا بد أم يردوهم على أعقابهم عن الإسلام ماذا قال فلابد حكم الكلية الله عز من سننه القضرية والشرعية والكونية أنه ربط بين طاعة الكفار وبين إيه؟ الردة عن دين الله بين طاعة الكفار وبين الردة عن دين الله يقول الشيخ أخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابيم عن الإسلام، فإنهم أي الكفار لا يقنعون منهم أي من المؤمنين بدون الكفر كلما أعطيت شيء يطلب منك المجيد كلما أعطيت شيء يطلب منك المجيد كلما أعطيت شيء حتى يسلخك انسلاحا تأمل عن ذلك وهذا وهذا فب ولا يجعلون حتى يردوكم عن ذلك يرد الأساسي وينطرب عنك اليهود ولا منشر حتى حتى تكفر كفر الخراع هو عقدي التناشط من ذلك سبحان الله من فقه التنازلات طبعا ليش بفقه ولكن من يقتصر نفس الشيء بضده أن الذي يبدأ يقدم التنازلات في دينه سواء لاهوين ولنصارى أو سواء للتواغيت والمسلمين لن يتوقف عند حد معين سيبدأ من أول شيء إلى أن يخرج بيت من وهذا الذي يريد التفarro وهذا الذي يريد التواغيت فالتنازلات كتب الله سبحانه وتعالى الناس سخيفة هل نقول سخيفة؟ الذي يتعلق في أولها ما يأينا فترات يشير وهيجب نفسه بالطاعة في السفح وهذه والله يسل رأيناها بأعيوننا في وقعنا المعاصر فضلا عن أن الله قرارها في كتابه فالسلة نبي عليه وسلم التنازلات لا حد لها الذي يبدأ يقدم التنازلات سواء للأهود والنصارى أو للتواغيط المرتدين لم يلبس ويترك له دينه سليم أبدا لماذا؟ لأن القضية أصلا قضية دين الحرب أصلا حرب رقائدية تستهدف أول ما تستهدف هذا الدين لا تستهدف الأم لا تستاذ الذي يبدأ يقدم دينه لمصلحه في جامعه ما أن يستمر إلا وأن يرمشه وقد خرجه في الدين شاعره أولا بيشه لتقبل أعملكم وأنتم لا ولكن كل آثرة يوجد أن في التبر الذي ينضل شعيون في الدنيا فهم يحسبون أن يظلوا في حياة الدنيا إلى أن يموت ويظم أنهم من المحسنين يظل أنه ما شاء الله على أصحاب الفهم الخليل الفهم الحاضر الفهم المعتدل هذه الأمور لك لا يعني معنى لها أما في الآخرة صوبا بالحقيقة هناك ولا تحين منذب لا ينفع الندم ولا تحين منذب ما ينفع الندم ما ينفع أن يقول يا لي وسبحان الله من الأكثر الشعارات التي تربط يوم القيامة إيش يا لي كل من يقول يا لي كل من يقول ألي رب الجوية كل من يقول أدب إن شاء الله إلا أجعلنا منهم يقول الشيخ بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أي المسلمين بنطاع الكفار وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة يا ذنب الله ردة مفرجة وبدون من الخاسرين صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة تقول الشيخ أحمد شاكر؟ تعليق على هذه الآية في عمدة التشير في مجلد الثالث صفحة الواحدة والخمسين قال رحمه الله وقد وقع فمع العالم عندما ينزل الآيات على وقعه الشيخ من المعاصرين يقول وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عن من طاعة الذين كفروا لأنوا الذين أمنوا ومتطيعوا الذين كفروا يردوكم على أقاذكم فتنقلبوا قاسرين قال الشيخ وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا، فأشلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم أشلموا إلى الكفار عقولهم كيف أشلموا لهم وقلهم وألبابهم باستراد إنسى القوانين وبتطبيقها في بلاد المسلمين يقول وأشلموا إليهم في بعض الأحيان بلادهم ونحن نقول ليش في بعض الأحيان في كل الأحيان بلادنا اليوم هي في الحقيقة مستمرة ولكنها مستمرة بصورة خفية وإنها بصورة أنا أنه لن تصبح خفية إلا عن من لا يرى إلا من أصيب بالعمش الآن الصورة وضحة جدا إلا على من في طبيب غرف الذي حتى بأنه ظن أنه لا ولد أمور سبحانك رب والله هذا يعني أن الأموات إن ظننا شاء من الأحيان يقول الشيخ تأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم وأسلموا إليهم في بعض الأحيان بلا دم ثم قال الشيخ رحمه الله ثم عما البلاء عما البلاء وظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية يدينون بالطاعة من عقلا وروحا وعقيدا حتى أنهم من شدة الحب يعلقون الصليب تعبيرا واضحا عن الولاء إليهم يقول ثم عم البلاء ورغم ذلك قال أنه ملتهم. ثم عما البلاء فظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية يدينون بالطاع الكفار عقلا وروحا وعقيدة واستذلوا الرعاية من المسلمين استذلونه لحساب اليهود ونصار 3 فتحوا المعتقلات لحساب اليهود ونصار 4 انا استباحوا الأعراض لحساب اليهود ونصار حتى حتى أعراض رجال آخر مواد فينا شعف المساعد والفقية أنهم في سجن الوصي جدة يستحلوا أعراض اليهود ولافوا في التحشرة لم يحتفوا أعرابا نشأ فقط لا ولا حتى أعراب النجاة. هتقولوا أولئك أولاد الأمور أنتم. الله. يأكل الشيخ واستذل الرعية من المسلمين وبدسو فيهم عداوة الإسلام بالتدريج. يعني جعلونا عبيد لعبد والنصارى بل ليس هذا فقط بل عملوا على أن يخرجوا من المسلمين ناشئا لا يعني أنهم عبيدين شيء. الحساب من الحساب لعبد النصارى. وبدسو فيهم عداوة الإسلام بالتدريج. حتى كادوا يردهم على أعقابين خاسرين وخير شاهد على ذلك نظرة سريعة توقعنا المعاصر وكل مننا أبرد وفع ويعرف ما فيهم من الدفع لا أبرد الله حتى كادوا يردهم على أعقابين خاسرين يقول الشيخ وما أولئك بالمسلمين ولا كرام الله وما أولئك بالمسلمين يقول فإنا لله وإنا إليه راجعون ونحن فصلنا هذا الأمر المقر عندما تكلمنا عن الضرورات الخمس في ظل قوانين وضعية ورأينا كيف أن الدين بالمقام السامي تقول حكمه على الصوارئ وكيف أن الردة أبيحد كلا مباحا لكل من يدخل فيها لماذا؟ لأن قوانينه لا تجرم الردة بل تنص في دستيرهم على حرية الاعتقال وحرية المعتقد بل بعضهم ينص على أن الذي يهين علم دولة أجنبية يحكم أقل شيء بالسنة وبقرارة بالسنة وسجن وبغرامك كذك فقلب الإيمان إلى قصة والقصة إلى إيمان كذلك من تلك الآيات التي تتحدث في هذه المسألة قولوا تعالى إن ال اللي... هذه الآيات إن ونحن أشرنا إليها من قبل ولكن المرور عابر قولوا تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارين من بعد ما تبين لهم البود الشيطان سول لهم وأمل لهم أولئك الذين ارتدوا على أدبارين بعد أن كانوا ممنين، بعد أن سبيهن اليهود، مسأ في رتتهم الله جل يقول، ذلك أي هذه الردة بسبب إيش؟ بأنهم قالوا للذين كرموا ما ما نزل الله قالوا اليهود كما قال هذه الآية في اليهود، قالوا للذين كرموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأم، قالوا اليهود قالوا ما فعلوا ترى سأكمل أنا كلام ما فعلوا قالوا فقط في اليهود سنطيعكم في بعض الأرض. وتفرهم الله عزيز. بعد أن تبين لهم الهدى بعد أن كانوا من أهل الإمام بعد أن كانوا من أهل المعرفة والتصديق بمجرد أنهم وعدوا يهود بأنهم سوف يطيعونهم لا في كل الأمر ولا في أكثر الأمر بل في بعض الأمر حتى الله عليهم بالردة والمروكي من دين الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارا نقول فكيف؟ بمن تجاوز حد, حد القول إلى الفعل وليس الفعل المجرد وليس الفعل الذي اكتفى بعض الأمر وإنما الذي شمل أكثر الأمر وربما كل الأمر وكذلك ليس الفعل المجرد وإنما الفعل المقنن بقوة إلزامية وبجزاء وبدرك وبعسكر وبشرك وبأعوان تجبر الناس على الخضوع لهذا الأحكام رغبا أو رهبا فوقوفهم فوقوفهم ذكر شكر الإسلام الثانية حما الله هذه الآية في مجموع كتواه في المجلس الثامن والعشرين في الصفحة 193 واستمع لكلام الثانية ذكر هذه الآية ثم عقب عليها بسطر واحد لكن يدل على فقهين ذكر هذه الآية ثم قال بعدها وتبين إيش أنت تبين هذه الآية وتبين أن موالاة الكفار كانت سبب التدادهم على على الدارين ما سواء الردة؟ طيب ما هي صورة المولاء هنا في هذه الآية صحيح. الطاعة في إيش ليس الطاعة هم مطعوهم الوعد بالطاعة في بعض الأمر يقول ابن ثانية في المجلد الثامي والعشرين صفحة 193 وتبين أي الآية أن مولاة الكفار كانت سبب ارتدادين على الكفارين على فشيخ الإسلام يصرح أن قولهم للكفار قولهم لليهود سنطيعكم في بعض الأمر هذه موالاة مكفرة سبب لردتهم عن دين الله سبحانه وتعالى مجرد الوعد على خطأه وليس في كل ما وقع خطأ مجرد الوعد على خطأ وليس في كل الأمر وليس في أكثر أمر وإنما في بعض الأمور يحكم شفاعة مية تفسيرا وتوضيح لحكم الله أن هذه ردة مخرقة عن دين الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول ابن حزم في الفصل في المجال بالثالث صفحة مئتين الاثنان وستين يقول فجعلهم مرتدين كفّار فجعلهم من من الذي جعلهم الله جل فجعلهم مرتدين كفّارا بعد علمهم الحق العلم متوفر أو غير متوفر الاتقاد متوفر أو متوفر التكليف هنا مصب على على الاتقاد وعلى الظاهر على العمل على الظاهر الاتقاد متوفر القرآن معرف الحق يقول فجعلهم مرتدين كفّارا بعد علمهم الحق وبعد أن تبين لهم الوضء بقولهم ليش بقولهم ولا بقديم بقولهم للكفار ما قالوا فقط وفيروا باي شيء بقول قالوا فقط سنطعمكم اعطوهم وعد انهم سيطعمونهم ما طعمون فقط هل اعتقدوا ما اعتقدوا بل كانوا يعرفون الحق وكان وكان من, من تدين لهم الهدا يقول فجعلهم مرتدين كفاره بعد أن علموا الحق وبعد ان تبين لهم الهدى بقولهم الكفار ما قالوا فقط ماذا قال قال فقط بالقول فقط نفرهم الله عز وجل فما بالك بالذي تجاوز مرحلة القول إلى الفعل ثم أقام المقامات فيه المقامات لتنفيذ هذا الفعل في الناس جبرا إما رغبا وإما رهبا كما ترغنا من الكادر المظالمة يقول القاسمي في تفسيره في المجلب الخامس عشر المجلد المجلب الخامس عشر في الصفحة السادسة والخمسين. يقول رحمه الله في تفسير لهذه الآية: إن الذين ارتدوا على أذبرين من بعد ما طبيا لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأمن لهم. ذلك، ذلك. قال في قوله ذلك إشارة إلى ما ذكر من ارتداه منهم. لما مرد بذلك يعني ردتهم بسبب كذا. ذا ارتداه منهم لأنهم هم بسبب أنهم قالوا هؤلاء الملاقو الذين كفرن الله جملا. الذين كرهوا ما نزل الله أي اليهود الكارهين بنزول القرآن على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صمطيعهم في بعض الأمر أي بعض أي بعض أمورهم أو ما تهون به بعض ما تهون به أو بعض آمِلُكَ بالذي أطاع في أبكر ربَّما في الكل يقول الشيخ سليمان ما الله محمد ما كتاب السابق الذلاء في حكم الذلاء هذا المشروع الصفحة 11. فكون رحمه الله في هذه الآية أخبرت عالم سمع أخبرت عالم أن سبب ما جرى عليهم من الردة من إيش وتسويل الشيطان ولكن ناء لهم هو قولهم الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمور. هم قالوا طريق ما في. كل شيء. فإذا كان تبع تبع. يقول فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما نزل الله بطاعتهم في بعض الأمر وعدهم كافرة وإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما نزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرة الذي وعد كافر يقول وإن لم يفعل ما وعدهم بتال ما فعل هل وقع بالسالح اطار ما وقع فإذا كان الذي وعد فقط كفر ورغم أنه لم يفعل يقول فكيف بمن وافق المشرفين وأظهر أنهم على هداء الذي وعد فقط كفر وفد عنهم فكيف بمن وافقهم في تشريعين في الوحكامين في تحرمين في تحرمين وليس ذلك فقط بل هو أظهر أن هذه التشريعات أفضل المشرفين وإن شاهد الحال وإن لم يكن بلشان المقال فعن شأن المحاكم والصروح والبنوك والدرك والآوان والشرط حتى يخضع الناس إلى هذه القرنية والحبيب والناس لكل شيء الحنطيقي في تفسيره هذه الآية في مجلد 7 صفحة 587 يقول رحمه الله والآية الكريمة تدل على أن كل من قطاع منكرها ما نزل الله في معاونته في معاونته له على كراهتي ومؤازرة له على ذلك الباطل أنه كاتل بالله بدليل قوله تعالى العزب قال الآية بعد ذلك فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجهاهم وأذبرهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسفط الله وكرهوا رضوانهم فأحبط عملهم ثم يقول الآية بعد ذلك فالهالي بطلع. فالهالي بطلع. فالهالي بطلع. فكل من قال لها لا الكفار الكارهين لما نزل الله فكل من قال يا أولئي الكفار الكارهين لما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في وعيد الآية نسمع الحكم بالردة ثم قال سمع. ثم قال وأحرى من ذلك. ما معنى هو أحرى من ذلك أشد وأولى وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطيعكم في كل الأمر وفي هذه المسألة ثم يضرب للأمثال من هؤلاء الشيخ؟ الشيخ يقول وأحرى من ذلك من يقول لهم سنطلع في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعيه ماذا قال؟ كالذين يتبعون القوانين او المثال الذكراه مثال إيش؟ المثال الوضعية لماذا؟ لأنه أصلح صورهم ولا لأنه داخل في نص الآية وفي مضمونها الطاعة يقول كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله مطيعين اليهود والنصار والسائل الكفار مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله فإن هؤلاء لا شك إن هؤلاء لا شك أنهم من من تتوفاهم الملائكة يضربون وجواهم وأدبارهم وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ردوانه وأنه محبطاً، ما من هو الذي يخضع عمله؟ كافر منك؟ من مصر؟ أريد كافر المسكتر. كذلك من تلك الآيات والآيات كثيرة في هذا الباب. آية مرت معنا. حكم الله فيها مرت معنا مرتين هذه الآية. حكم الله فيها لأن طاعة القصار طاعة القصار في مسألة واحدة. مسألة فرعية بأنها شرك أكبر مخرج من الله وإن قاقموه إنكم سمشقون من الميت مشألة واحدة مرت معنا بينت أن طاعة الكفار شرك أكبر مخرج في مشألة فرعية واحدة فما بالك في في قضايا كلية من قضايا التحليل والتحريم ويقول تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لتسق وإن الشاطين لا يخون إلى, أوليائه، إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتمون لهمكم نذكر بعد ذلك مماذج من كلام أهل العلم الذين صرحوا فيها أن من الكفر المستقيم ولا الكفار المشركين في تلك في ما وضعوه من القوانين ذكرنا بمتاهل العلم الذي مر معنا بالإضافة للشيخ الشمكيتي وبالإضافة إلى حفيد الشيخ محمد المغرب الشيخ سليمان وبالإضافة للشيخ المشاكل نذكر بالإضافة إلى هؤلاء الشيخ محمد المجعفر الكتان محمد المجعفر هو من أعلام المغرب العرب وعالم من علماء المغرب المعاصرين يقول في كتابه نصيحة أهل الإسلام يتكلم في هذا الكتاب عن بعض الأمور التي نهى الله عنها يقول المبحث السادس بصرحة 191 يقول المبحث السادس اتباع أعوائد الكفار والتمذهب بمذاهبهم والعمل بقوانينهم اتباع أعوائد الكفار والتمذهب بمذاهبهم والعمل بقوانينهم ثم أخذ وصف هذه القوانين إلى أن قال ومن جملتها أعني تلك القوانين الحكم في القضايا النازلة بين الخلق بغير ما حكم بها فيها الملك الحق غير حكم الله بل بضوابة عقلية وسياسات كفرية وآراء سكرية لم يأتي بها شرع ولا دين ولا نزل بها ملك من ملائكة إله العالمين وإنما هي أحكام مختلفة وافقهم فيها وفق من؟ الكفار وافقهم في وقف الكفار فيها دعاءة الإيمان ممن استدل له وأهواء الشيطان حاولوا بها تبديل الشرع المطاع وتحويله إلى غيره من الأوضاع وإنهار عزته إنهار إذة ما ما معنى أن نحن ننا كمسلمين نترك شرعنا وناخذ شرع الهود والمصرة ونطبقه ما معنى هذا الكلام أنهم هذا أن أعزه وأرفع منا هذا إعلان منا أننا أضعف منهم وأننا أذل بلليل أننا اتبعنا أحطى معهم الإشعاد فهذا مظهر من غاية مظاير العبودية والذلة للعبودة فصرنا نحن الأذلاء وصارهم الأعزاء وصرنا نحن ندفع الجزية بصورة ظاهرة واضحة بدل أن يطبون الجزية والكتاب والسنة بلآن بالتحذير من هذا والتنفير عن والوعيد عليه والتقريع والتوديد لمن يفعله أو يميل بقلبه إليه وكيف وكيف أيةها الأمة نتمذهب بمذاهبهم ونأخذ في الدين بقوانينهم وأحكامهم أو نميل أدنى ميل أدنى ميل إليها؟ ونساعد في زمن من الأزمان عليها والحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه فإن تناجعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى قوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم كذلك يقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أروائهم واحذرهم أن يأتنوك عن بعض بعض ما أنزل الله لي وكذلك يقول هذا حكم الجاهلية ويقول ومن لم يحكم دماء نزل الله فأولئك هم الكافرون ثم قال فأولئك هم الضالمون ثم قال فأولئك هم الفرسكون كذلك الشيخ الآخر عصر الحديث هو الشيخ محمد بن سديق بن سديق في المال هو المغرب أيضا المعاصرين والغمريون خمسة ومعاصرين يقول في كتابة الاستنفار لذزم التشبه بالكفار يقول إيه؟ الاستنفار لذزم التشبه يقول ان تشبه الكفار عمّا وطمّا فنحن نحتاج ان نستمج إلى الهمم ونستنترها حتى نتفح هذا البلاء حتى نتفح هذا العدو الذي هو التشبه بالكفار نقول في الصفحة 182 يقول كان من أثاؤ التشبه بالكفار اتباعون في الرفض للدين والشريعة ولشريعة الله كان من أثار التشبه بالكفار اتباعون في الرفض للدين ولشريعة الله كانظام لحياة المسلمين حكومة وشعبة واستيراد قوانين الأرض بديلا عن الشريعة في الحكم والتربيه يقول وبذلك ارتدوا على أعقابين فعادوا لحياة ما قبل ما هذا كلام؟ من خرجوا من الإسلام يقول وبذلك الذين اتبعوا قوانين اليهود والمسارى التي سبق قوانين الغرب ارتدوا على أعقاب فعادوا لحياة ما قبل الإسلام يقول والتبعية للغرب تعني ردة والتبعية الغرب تعني إيش تعني ردة ولهذا استباح المسلمون تذكر ما قلنا عن الدروات الخمس تقول قوانين وبيعه يقول الشيخ ولهذا استباح المسلمون محرمات الله ومقدسات الدين بشعارات التقدم سأبيح الزنا والربا والخمر والمجون والإباحة والتبرج والإخطلاق وشيوع الزنا والعلاقات المحرمة بتعمين تحرر المرأة وتواجدها في جميع مجالات الحياة وظهرت في بلاد الإسلام مذاهب الكفر والكجور تدعو لنفسها علنا وتمارس أنشطتها في خرية ومدوء لا لما فيه والشيء نسيه ولا نكتب قصة وجيب نجود. قال إن جت وصلت لا, لا, لا. والله ما هؤلاء وجميع المستغربين مدينة الغرب أن الغربة أن العرب بغير دين لا مكان لهم في بني الملا. وليست نحنة أنبلس شيخ أن فرج لنا في وادي كل أشجان وأحجام. يقول وليست نحنة الأندلس السريبة بعيدة، فليحذر المجانين نحن قائل المستدين أن يكرروا الكارثة، وليحذروا أن يرموا بشعوهم ودولهم للغرب، وإنه لمنتظر. نحن قرموه منتظر. في حرب الخليج الأخيرة أصلح دليل على ذلك. يقول وإنه لمنتظر، والغرب غرب. هو وحديثه اليهود ونصارهم اليهود والنصارى من فوق سبع سماوات حكم الله على أنهم يحاربون من أجل هذا الجد وعلى أنهم لم يتركون حتى نتبع بالنصارى فالحرب حرب عقائبية صرفة لا تحمل شعارا غير هذا أبدا يقول والغرب غرب قديمه وحديثه وللغرب عنف الآية بقولها ولم ترضى عنك اليهود ولا نصارى حتى بتبعه. لذلك إن هؤلاء المعاصرين الشيخ محمود توجري في كتابه الإيضاح والتذكير لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشرفة الشيخ محمود لبعض العلماء يقول في الصفحة الثامنة والعشرين النوع الثاني شطر أروع المشابهات الطبرية قال النوع الثاني من المشابهة وهو من أعظمها شرا وأسوأها عاقبة. من أعظمها الشرا وأسواهها عاطبة ما به كثير من اضطراح الأحكام الشرعية بمعنى معنى تركها والإعراض عنها والإعطياض عنها الاستبدال بها, بها والإعطياض عنها بحكم الطاغوت من القوانين والنظامات الإفرنجية بحكم الطاغوت ومن القوانين والنظامات الإفرنجية أو الشريعة بالإفرنجية المخالفة كل منها بالشريعة المحمدية وقد قال تعالى أتى حكم الجاهلية يبرون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقلون وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله يقول الشيخ وقد انحرف عن الدين بسبب هذه المشابهة فئام من الناجح فمستقل من الانحراف ومستكف. الفرق، الفرق متغير ولاكن واحدة واحدا، ولاكن متأل واحدا. فمستقل من الانحراف ومستكف. وآل الأمر بكثير منهم إلى الردة والخروج من دين الإسلام بالكلية. قل شيخ. وآل الأمر بكثير منهم نحن كل بالكلية إلى الردة والخروج من دين الإسلام بالكلية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العظيم كذلك من هؤلاء المواصلين أيضا الذي نص على أنها هذه المشألة وعلى أنها موالاة مكثرة الدكتور محمد نعين نسين في كتابه الإمام في ذكره لنواقب الإمام في شفحة 110 قال في ضمن صور موالاة الكفار عن المطريقة عن الملة قال ومنها اشتعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائهم منها ايش اشتعارة قوانينهم ومنهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها يقول فمن اجتمعت عندهم هذه الأمور أو قدر منها ولو قل يقول فمن اجتمعت عندهم هذه الأمور أو قدر منها وكان ذلك لن خلقا وعادة شريعة مستقرة ثابتة فقد أقام الدليل على أنه أراض بكسر الكافرين فيكون, فيكون مثلهم بل منهم فيكون إيش مثلهم بل منهم ولا ينجيه من الكفر إلا ايمان جديد واسلام عن موالاه الكفر فهي واضحه يقول لقد اقامت دليل على انه غاض في كفر كافرين فيكون مثلهم بل منهم كثير يقول ولا ينجيه من الكفر إلا ايمان جديد واسلام عن موالاه الكفر هل ننجي من الكفر صوم وصلاه وحج ونذور وعبادات وعمل بر هل نجيم من مكانش هل نجيم من القفل اطباعة مصاحف هل نجيم من القفل مساعات هل نجيم من القفل التجيل والتنبيش على الناس وإسباغ الألقاب من كل مكان عليه والله لا نجي قالوا القفل بل هو كأثر إلا أن يتوب وتوبته أو ولم أن يتضرأ من تلك المواقف التي يوقع فيها كلية وأن يطبق حكم الله الأولي إلى آخر فلا نجيم من إلا إيمان جديد وإقلاع عن مؤلاء المكفرة هي مؤلاء كذلك من أيضا الذين وصلوا على أن باع قرمين القرار عن مؤلاء المكفرة الشيخ محمد سعيد القحطاني لكتاب المشهور الولاء والبراء في الإسلام في الصرحة 25 و فقال في ذكر بصور المؤلاء قال ثالثا بالصورة الثالثة للذكريات الشيخ قال ثالثا الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو, أو التحاكم إليهم دون كتاب الشيخ عقد فصلا في كتاب المشهور عند أكثركم عن صور المؤلاء المكفرة من يهود والنصارى والغير الكفر. قال أولا ثانيا ثم قال ثالثا الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليه دون كتاب الله ثم قال وإن هذه الصورة من صور الموالاء قد وقع فيها معظم المنتسبين إلى الإسلام اليوم فالإيمان ببعض ما هم عليه أمر واقع في العالم الإسلامي لا يمكنه إلا مكابر جاهل فها هي البدغاوات من أبناء أمتنا ومن من يمتطون بألسنتنا قد آمنت بالشوعية مذهبا طارا وبالاشتراطية طارا أخرى وبالديمقراطية نظاما أو العلمانية دستورا وأخذت هذه المبادئ الكافرة وطبقتها في بلاد المسلمين مل... طبقتها كسرت إيش القوانين وضعية تحريم الحرام تحريم الحلال ببحث الزنا ببحث الزنا من هذا مل... وطبقتها في بلاد المسلمين منجمة لمناص في عبادتها. ماذا سمعها؟ عبادة ماذا تصمعه من قبل فلنسى العبادة محصورة الصلاة والصلاة والطواة والنظف لا أظهر صور العبادة هي ايش؟ الطاعة ووضح شيء قولي قال ملزمة من ناشق بعبادتها بالطاعة والانقياد والتسليم يقول ونصبت العداء لكل مسلم موحد ينادف الأمة الحرب الدروس على الموحدين والمولاء التي لا مولاء بعدها في اليهود والنصارى والمسارى والمنافقين ونصبت العداء لكل مسلم موحد منادس الأمة أن تعود إلى كتاب الله وصنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال الشيخ وهذه الردة الجديدة سمها إيش؟ ردة جديدة سيأتي تفصيل الحديث عنها إن شاء الله في الباب بالفعل والصلاة لك كذلك من هؤلاء المعاصرين الذين نصوا على أن هذه صورة قطعية من صور لصور الموالاة المكثرة الكفار. الدكتور عبد العزيز محمد العبد المطيف في كتابه نواقض الإمام حيث ذكر جملة من الأمثلة العملية على الموالاة المكثرة. ذكر جملة من العملية على الموالاة المكثرة. ثم قال ثانيا من هذه من هذه الأمثلة في الصفحة 365 قال ثانيا من أفاع الكفار الشيء الشرح. قال من أطاع الكفار في التشريع والتحليل والتحريم فأظهر الموافقة في ذلك فهو كافر وخارج عن المبادئ. قول الدكتور عبد العزيز محمد عبد اللطيف في كتابه نوائذ الإيمان. في هذا المكتاب فصلا عن مظاهرة المشركين على المسلمين. ثم ذكر جملة من الأمثلة العملية للموارن المكفرة. قال أولا ثم قال ثانيا من أطاع الكفار في التشريع والتحليل والتحريم فأظهر المواقف في ذلك فهو كافر وخارج عن إيش عن الملة كذلك من هؤلاء الدكتور ناصر ابن عبد الكريم في كتابه من تشبه بقوم فهو منهم قال في الصفحة ثلاثة عشر في شرحه لقاضي عليه السلام لا تتبعنا سنا من كان قبلكم لكم شذرا بشذرا وزراعا بذراع قال والسنا التي أخبر بها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن الأمة تتبعه كما قال أهل العلم تشمل العقائد والعبادات والأحكام الأمور التي أخبر أننا سنتبع فيها اليوم في المصارع يقول الشيخ قال أهل العلم أنها تتضمن العقائد والعبادات والأحكام والعادات والسلوك والأعياد ثم عادة تفصل كل واحدة من هذه فقال في الصفحة السبعة عشر قال الأمور التي ورد النهي عن التشبه بالكفار وغيرهم فيها على وجه الأمور بأربعة أنواع قال الأمور التي مهينها عن التشبه بالكفار أربع أنواع أولها أمور العقائد أمور العقائد ثم قال وهي أخطر أمو التشبه وهي أخطر أمور التشبه والتشبه فيها كفر وشرك على أخطر أمور التي نقع في تشبه ضعف للكفار الكفار بأمور العقيدة. وحكمها إيش؟ أن تشبه إيش كفر وشرك في هذه الأمور. ثم قال وتشبه فيها كفر وشرك. مثل تقديس الصالحين. ما حكم تقديس الصالحين؟ شرط أكبر ما هو جميل. ومثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. ما حكم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله؟ لا من يفيد. بغير الله تعالى ثم قال والحكم بغير ما أنزل الله صور من صور التي شبهنا فيها من؟, من صور مولاء المكفرة القطعية لليهود والمصرار قال الشيخ مثل تقديش الصالحين مثل صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى والحكم بغير ما أنزل الله أي أن الحكم بغير ما أنزل الله من سنة الكفار التي أخذها منهم المسلمون مشابهة وموالاة ومظاهرة ومحبة إلى غير هذه الصور المتغفرة صور المعلاة العملية إذن يتضح لنا بهذا الأمر أن المسألة ممتهية وأن هذا الكفر الذي كفر بها في الكام اليوم ليس كفر واحد وليس كفر دون كفر وإنما هو كفر فوق كفر كفر مركب حتى الآن من أربع مناطق. اتخاذ او اتباع الغير في تشريعين ثم تحكيم وتطبيق هذا التشريع في بلادين ثم التحريم والتحريم ثم اتخاذ اليهود والمصار وشائر الافكار أو الياء في الله سبحانه وتعالى في مبحث الاجماع ان كل واحدة من هذه الامور اربعه بانتراضها عليها اجماع انهم قدرا فهو ليس اجماع واحد وانما على تحقيق اربع اجماعات منعقده على كل حكام اليوم فماذا نقول يا أصحاب العقول، لمن ما زال يطلق على هؤلاء أنهم هو والله الأموات أنه من الأموات أنظمة إنهم الحي، هو والله كالأنعام للظلم، يقول لهذا. Özellik, şu, bir katın من عن الشرك ويشجع على الكثير من الضريعه والجهد كذلك تعالى في من الله وايضا الدين دين علينا اي كانت عاده دين كذلك غير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون كما هو الله أفغير دين الله يبغون وله أسلام أفضل سماوات وفر هو على وقعها وإليه وإستقام هنا بالإضافة لأنه لشكاء أيضا يحبو الله في على يَجِيءُ التَّعَلُّقُ بِالْكَبَارِ لَيْسَ عَدَمًا لِلْحُبِّ شُكْرًا عِنْدِيَ إِنَّ مَاهَا تُنَادِي الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كُلُّهُ اسْمُهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلِ اسْمُهُ لَهُ الَّذِي مَحْرُوكٌ عَلَى وَجْهِ الْفَلَكِ أَفَكَرْتَ فِي إِمَّا طَوْعًا وَإِمَّا كَرْهًا النُّورُ والطراع. العبادة كما قال على نوعين عبادة عامة تتضمن جميع المخلوقات تتضمن مؤمنهم وكافرهم هي التي تتعلق التوحيد الربوبية وعبادة نشرار الصق في العدو في العبادة, في العبادة هي الاسبارية ولا تتضمن ظل المشمين والمجمين الذين دخل حيثين الله علما وعملا وله أشمل من السموات والأرض. طوعاً وكرها ثم يقرض الله عز وجل حقيقة تصورها كفينك التمسك بحب الله ونعمه. تصورها كفين البطول في دين الله عز وجل. وإليه الجوف وإليه الجوف. المرجع إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره. فمن كان يُتِّبِه أجل عظيمة من أن صار ربي. فهذه العقيدة إن كانت عقيدة صحيحة فمن شأنها أن تدفع صاحبها من التمسك بدينه الله وهو الإسلام ونحن قد نصرنا في معنى الدين وبينا أن تلك القوانين مضعية في اديان ذكر وحاج وفضور وتنافس دين في الله في إسلام الله أن تحل محله تحكيماً وعن الناس وجه الآخر نتحدث عنه اليوم عن دين الله المعنى الدين الدين الدين الإسلامي يتضمن على التعطيق على وجه حصر أمرين الأمر الأول هو ما يعرف بالعقيد يعرف بالعقيد والأمر الثاني هو ما يعرف بالشريعة ويعرف من يعرف بالأمر وأنه وما يعرف بالتحريم والتحريم العقيدة وقضم من حلال هيات ومن رواتب السماح والشريعة وضم الأحكام كما تضم من الأداب والسلوك والقواعد غيره من وإسم الدين إذا أطلق يشمل أحدهما أن يشمل أثنين يشمل أثنين ولا بل ولم يعرف التفريق بينهما في هذا العصر الذي اكتل به المسلمون وفيه التفريق ما بين الأرقيدة وما بين الشريعة وطبعيد أحدهما عن الآخر اسم إذا أطلق يشمل الأمرين كذلك اسم الإسلام إذا أطلق يشمل الأمرين كذلك شائر الأسماء الذي تطلق على دين الله كالهدا والحق والإيمان وغير هذه المقربات التي تدل على الدين الحقيقي على دين الأسلام إذا أطلقت فإنها تشمل